وجه هذا النداء لكل الشرفاء في مصر بأن يخرجوا يوم عيد الميلاد المجيد لمشاركة إخوانهم الأقباط أخوانهم المسيحيين في مصر فرحتهم ليس فقط ولكن أيضا للوقوف لحماية المساجد قياما بواجب الأخوة الإنسانية والمصرية والدينية مع إخواننا الذين هم ونحن جميعا نعبد إلها واحدا هو الله خالق هذا الكون